مع القرآن. إلى ثالث فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر تيزي داعت القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه الفقرة هي فقرة تلاوات مرتبة وفيها ترتيل عذب للقارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي وهو من مشاهير قراءي جدة الذين ذاع صيتهم خارجها. سجل المصحف الشريف تلاوة برواية حفص عن عاصم إضافة إلى العديد من الإصدارات القرآنية والخطب المنبرية سيقرأ سورة الأحقاف وفي هذه السورة الكريمة إثبات التوحيد ونفي الشركاء وإثبات النبوة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم ورد شبهات المكذبين بالقرآن ثم ضرب الله الأمثال للمشركين بقوم هود وغيرهم ثم بيان قياد الجن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن ثم إثبات المعاد والبعث وختمت السورة بنصيحة الغالية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يقوم بالدعوة إلى الله تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 سمى والذين كفروا عن ما أُظهر معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات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 لم يهتدوا به فسيقولون هذا افكوا قديم ومن قبله كتاب سائما موع ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا ليُذِر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي ربت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ عَدْتَ عَلَيَّ فِي عَمَلِي إِنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ تِنْ قُرُونٌ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا 114. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات ممنون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 استكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ 129. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء أمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ما إمكناكم فيه وجعلنا لهم سمعوا وبصروا وأفده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 كتاب أُنزل من بعد موسى مصدقاً مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله 129. ولم يحلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى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 فهل يهلك إلا القوم الفاسقون استمعنا وياكم إلى سورة الإحقاف مرتلة بصوت القارئ الشيخ هاني بن عبد الرحيم الرفاعي مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن